أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنة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 وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير